<تساماتي> يا ميتين المشاعر ويش يحييها حقك علي مادة سملي شناباتي وفعائل الناس ما تشبه مباديها والفرصة مواتية والطارية مواتي والشعر حاجات عنيني وعنيها لكن ما هو يعبر عن معاناتي لا يعبر عن الدنيا من تجربة ربع قرن عاشها ذاتي ما كل فرق يهز القلب طاريها إلا مبارطورة الخافقه ومشهاتي طربخ في بركة الخفاق رجليها يول محطة خرامة من محطاتي ليالي جمعتني لي فيش يسقيها أجيش وأنا كثيرات الطموحات وروح وأنا محثلها ومعطيها وعليش قلبي وهل اجيش وأنا كبيرات طموحاتي وروح ونام حثلها ومعطيها وعليش قلبي وراء الله ما باتي ولا يقرب ديارش يوم انويها يكوت جمس ما ترهبها المسافاتي ملك وملكة انبول الدنيا وتاليها منحره لقبل مع خشم الطويلات منحر ذلول تزول بكبط راعيها ومرايته دون كبوتة عريضات وكفوه اماما مع دعوه ويدعيها والهولي يبخه منحره لفبل مع خشم الطويلات منحر ذلول تزول بكبط راعيها ومرايته دون كبوته عريضاتي وكفوفي مامن معه دعوها ويدعيها والهولي يبخ وبلوفها ببلوفاتي يولع النار ولا ما يطفيها عليها الاحياء تدخل جوا الامواتي وعليها الاموات مادري وين اوديها ما بينه وبين هل على علاقاتي لا هي الدانيه ولا هو ادانيها ما بينه وبين المجد علاقات ما يدانيها ولا هو يدانيها وصوته لريح بنمره عقب ستاتي تنهيده اللي صدوق العشق كاويها تناحيه للمحبة التنهاتي ولا لقت في المحبه من يناحيها ومساحتينا قامت تقبل وتاتي اصبع عجوز كثرات ندعاويها مساحتينا لقامت تبّل وتاتي يصبع عجوز كثيراتنا دعاويها ورفارفة يوم تصف المطباتي ردوف بنت من النعمة تدربيها بيها نطحها ورفارفة يوم تصف المطباتي عيوب بنتنا من النعمة ادّر بيها نطحها هيفية عاتل حسب النهن الزود امتقف بيها الجكورة أكبر عياله والبنياتي اللوكسز البرش والبيأم وفيها من قلت يا الجيب خاوة قال ما حاتي لكن ديها واليها مواليها يشرف ناجيني ويكسر بيالاتي ويمد رجله على دربي ويذليها وقلت يا قال البرت سكاتي بعض الطواريك ما ودك تلاحيها الجمس إبداع من كل اتجاهاتي كأنها قصيده ذي لي على ايها مصدر للفجيره باسم كرواتي يدرس علوم الطبيعة في نواحيها شراه واحد سعودي من إماراتي باعها لحضرني رايحا بيها مصدر الليل, مصدّر الليل في جيلة باسم كرواتي يدرس علوم الطبيعة في نواحيها شراه واحد سعودي من إماراتي باع على حضرمي رايح فيها الحضرمي كل ما خزّن من القاتل الحاجة اللي على بالها يسويها باع على حضرمي رايح فيها والحضرمي كل ما خزّن من القاتل الحاجة اللي على بالها يسويها ولا خواطر خفوقي واخره ابياتي قصايدي كل بيها قد سمعتيها اي والله هني عشقت الراك بالذاتي ما به مساحه بقلبي ما مشيتيها يا نيل العذب يا دجلاي يا فراتي يا ديره الحب شارعها وكبريها ويبلغ قصيده عليها من حركاتي ما يجلب الدهشة العينين قاريها إلا انت دمع عينك سوي سواكي قولي بكم بك دا يا الشياء